ا ل إ ش ا ر ة ا ل س ا د س ة ع ش ر ة وهي الإرهاصات أي الخوارق إ ر ه ا ا ا ص ت أي ل التي ظهرت قبل ا ل ن ب و ة وتعد من دلائل ا ل ن ب و ة لعلاقتها بها وهي على ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل ما أ خ ب ر ت به ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور وصحف ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام عن ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بنص ا ل ق ر آ ن الكريم نعم فما دامت تلك الكتب كتبا س م ا و ي ة و أ ص ح ا ب ه ا هم أ ن ب ي ا ء كرام عليهم السلام فلا بد أ ن إ ك ب ا ر ه ا عمن سيضيء بالنور الذي ي أ ت ي ه نصف ا ل م ع م و ر ة وينسخ ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى ويغير ملامح الكون أ ق و ل لا بد أ ن ذكرها لهذه الذات ا ل م ب ا ر ك ة ضروري وقطعي افيمكن لتلك الكتب التي لا تهمل حوادث جزئيه الا تذكر أ ع ظ م حادثه في تاريخ البشريه تلك هي ح ا د ث ة ا ل ب ع ث ة ا ل م ح م د ي ة و إ ذ ا كان لا بد لها أ ن تبحث عنها وتذكرها ف إ م ا ستكذبها كي تصون دينها وكتابها من النسخ والتخريب أ و ستصدق ه ا أي تصدق ذلك النبي الحق كي تحافظ على دينها وكتابها من تسرب الخرافات وتسلل التحريفات ولما كان ا ل أ ص د ق ا ء و ا ل أ ع د ا ء متفقين على عدم وجود أ ي أ م ا ر ه في تلك الكتب للتكذيب مهما كانت فهناك إ ذ ن أ م ا ر ا ت التصديق فما دام التصديق قائما ب ص و ر ة م ط ل ق ة و أ ن هناك ع ل ة ق ا ط ع ة وسببا اساسا يقتضي وجود هذا التصديق فنحن بدورنا سنثبت ذلك التصديق بثلاث حجج ق ا ط ع ة تدل على وجوده ا ل ح ج ة ا ل أ و ل ى إ ن الرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم تلا عليهم آ ي ا ت ك ر ي م ة يتحداهم بها و ك أ ن ه يقول لهم بلسان ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن كتبكم تصدق ما تشتمل عليه شمائلي و أ و ص ا ف ي وتصدق ما أ ب ل غ ه للعالمين قل ف أ ت و ا ب ا ل ت و ر ا ة فاتلوها إ ن كنتم صادقين فقل تعالوا ندع و ابناءنا و أ ب ن ا ء ك م ونساءنا ونساءكم و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم نبتهل فنجعل ل ع ن ة الله على الكاذبين ومع هذا التحدي الواضح لم يتقدم حبر من أ ح ب ا ر اليهود ولا قس قص من قسس النصارى إ ل ى إ ظ ه ا ر خلاف ما يقوله صلى الله عليه وسلم فلو كان هناك شيء مهما كان طفيفا من هذا القبيل لاعلنه أ و ل ئ ك الكفار والمنافقون من اليهود ذوو العناد والحسد وهم كثيرون في كل مكان وزمان فكان التحدي إ م ا أ ن يجدوا أ ي خلاف كان فيما يبلغ من أ و ا م ر الله سبحانه أ و سيجاهدهم جهادا لا هواده فيه وهم لعجزهم عن الاتيان بخلاف ما يبلغ آ ث ر ا ل ح ر ب والدمار و ا ل ه ج ر ة أ ي إ ن ه م لم يجدوا شيئا كي يلزموه ولو وجدوا خلاف قوله لكان إ ظ ه ا ر ه أ ه و ن عليهم من بذل النفوس و ا ل أ م و ا ل وتخريب الديار ا ل ح ج ة ا ل ث ا ن ي ة لقد خالطت آ ي ا ت ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور كلمات غ ر ي ب ة عنها لتوالي ترجماتها والتباس كلام المفسرين و ت أ و ي ل ا ت ه م ا ل خ ا ط ئ ة مع آ ي ا ت ه ا حيث إ ن آ ي ا ت ه ا ليس فيها ا ل إ ع ج ا ز الذي في آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم فضلا عما قام به الجهلاء وذو ا ل أ غ ر ا ب ا ل س ي ئ ة من تحريفات في تلك الكتب فزادت من تلك التحريفات والتغييرات حتى إن العلامة ا ل م ش ه ومع ر ر ح ة الحجة الله الهندي ألزم ل ل م ا ا ء ي هذا و والنصارى ألوف ومع د بإظهار التحريفات في الكتب السابقة من ه في القدر من التحريفات فقد استخرج في هذا العصر العالم المشهور حسين الجسر رحمه الله مئة دليل وعشرة على نبوته صلى الله الكتب دليل على صلى عليه وسلم من تلك وعشرة رحمه مئة نبوته حسين من و أ ث ب ت ه ا في كتابه المسمى ب ا ل ر س ا ل ة الحميديه وقام المرحوم إ س م ا ع ي ل حق المنى سطري ب ت ر ج م ة الكتاب إ ل ى ا ل ل غ ة ا ل ت ر ك ي ة فمن أ ر ا د فليراجعه ثم إ ن كثيرا من علماء اليهود والنصارى قد أ ق ر و ا أ ن في كتبنا أ و ص ا ف النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم ر ق ل من ملوك الروم الذي اعترف قائلا ان عيسى عليه السلام قد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما اعترف صاحب مصر المقوقص وابن ص و ر ي ا وابن أ خ ط ب و أ خ و ه كعب بن أ س د والزبير بن باطيا وغيرهم من علماء اليهود ورؤسائهم قائلين نعم إ ن أ و ص ا ف ه م و ج و د ة في كتبنا و م ذ ك و ر ة فيها كما أ ن كثيرا من مشاهير علماء اليهود والنصارى قد نبذوا الخصومه والعناد و آ م ن و ا ب ا ل إ س ل ا م بعدما ر أ و ا أ و ص ا ف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وبينوها لغيرهم من العلماء ف أ ل ز م و ه م ا ل ح ج ة منهم عبد الله بن سلام ووهب بن منبه و أ ب و ياسر وشامول صاحب تبع كما آ م ى تبع قبل ا ل ب ع ث ة غيابيا ً وابنا سعي وهمى وسيدون وسع لبى اللذانين ادى في ق ب ي ل ة ي بين النبيل وندى بينهم ب ان دما ها ربت ا ل رسول الله وعلي يوسلما قائلين ولو ا ها ه د ا ل لذي عهدى ا ل ا ي ك م في ه ابن هايبا ن وابن هايبا ن هاذا هو رجل عارف بلا هل لذي كان قد نزل الضيف ان على بين النبيل قبل باتا وقال لهم قريب ظهور نبي هذا دار هجرته وتوفي هناك إ ل ا أ ن ق ب ي ل ة ب ن النضير لم تلق بالا لهما ف أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م كما آ م ن من علماء اليهود ابن يامين ومخيريق وكعب ا ل أ ح ب ا ر و أ م ث ا ل ه م كثير ممن ر أ و ا نعت الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم ومن أ ل ز الحجة م ل من ي ؤ م و اسلم وممن أ من علماء النصارى بحيرى الراهب كما مر سابقا وذلك عندما ذهب صلى الله عليه وسلم مع عمه أ ب ي طالب إ ل ى الشام وهو ابن اثنتي ع ش ر ة س ن ة فصنع بحيرى طعاما ل ق ا ف ل ة قريش ب ك ر ا م ا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر و إ ذ ا ب ا ل غ م ا م ة التي تظل ا ل ق ا ف ل ة ب ا ق ي ة في مكانها قال فالذي أ ر ي د ه إ ذ ن ما زال باقيا هناك ف أ ر س ل إ ل ي ه من ي أ ت ي به وقال لعمه أ ب ي طالب عد به إ ل ى م ك ة فاليهود حساد يكيدون له ف إ ن ا نجد أ و ص ا ف ه في ا ل ت و ر ا ة وقد آ م ن كل من ن ص ط و ر ا ل ح ب ش ة ومليكها النجاشي لما ر أ ى أ و ص ا ف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم و أ ع ل ن العالم النصراني المشهور ضغائر اوصافه صلى الله عليه وسلم بين الروم فاستشهد وقد آ م ن أ ي ض ا حارث بن أ ب ي شمر الغساني العالم النصراني المشهور ورؤساء الروحانيين في الشام وملوكها أ ي صاحب إ ي ل ي ا وهرقل وابن ناطور وجارود و أ م ث ا ل ه م لما ر أ و ا أ و ص ا ف ه صلى الله عليه وسلم في كتبهم إ ل ا أ ن هرقل لم يعلن إ ي م ا ن ه حرصا على الحكم و ا ل س ل ط ة و أ م ث ا ل هؤلاء كثير مثل سلمان الفارسي الذي كان نصرانيا وما أ ن ر أ ى أ و ص ا ف ه صلى الله عليه وسلم حتى أ خ ذ يتحرى عنه ولما ر آ ه أ س ل م وكذلك تميم وهو عالم جليل والنجاشي ملك ا ل ح ب ش ة المشهور و ن ص ا ر ا ل ح ب ش ة و أ س ا ق ف ة نجران فهؤلاء كلهم يخبرون بالاتفاق أ ن ن ا آ م ن ا لما ر أ ي ن ا أ و ص ا ف ه صلى الله عليه وسلم في كتبنا الحجة الثالثة المثال على سبيل المثال فحسب سنذكر آ ي ا ت من ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور التي تبشر بالرسول صلى الله عليه وسلم ا ل أ و ل هناك آ ي ة في الزبور ما معناه اللهم ب ع ث لهم مقيم ا ل س ن ة بعد ا ل ف ت ر ة ومقيم ا ل س ن ة هو من أ س م ا ئ ه صلى الله عليه وسلم و آ ي ة ا ل إ ن ج ي ل قال المسيح إ ن ي ذاهب إ ل ى أ ب ي و أ ب ي ك م ليبعث فيكم الفرقليطه ا أ ي ليبعث فيكم أ ح م د و آ ي ة أ خ ر ى من ا ل إ ن ج ي ل و إ ن ي أ ط ل ب من ربي فيعطيكم فرقليطه ا يكون معكم إ ل ى ا ل أ ب د والفرقليط ا الفارق بين الحق والباطل وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الكتب و آ ي ة ا ل ت و ر ا ة إ ن الله قال ل إ ب ر ا ه ي م إ ن هاجر تلد ويكون من ولدها من يده فوق الجميع ويد الجميع م ب س و ط ة إ ل ي ه بالخشوع و آ ي ة أ خ ر ى في ا ل ت و ر ا ة وقال يا موسى إ ن ي مقيم لهم نبيا من إ خ و ت ه م مثلك و أ ج ر ي قولي في فمه والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي ف أ ن ا أ ن ت ق م منه و آ ي ة ث ا ل ث ة في ا ل ت و ر ا ة قال موسى رب إ ن ي أ ج د في ا ل ت و ر ا ة أ م ة هم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أ م ت ي قال تلك أ م ة محمد تنبيه لقد عبرت الكتب عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم ب أ س م ا ء س ر ي ا ن ي ة ضمن أ س م ا ء ع ب ر ي ة فمثلا مشفح منحمن حمياط غيرها من ا ل أ س م ا ء التي ترد بمعنى محمد في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ م ا الاسم الصريح محمد صلى الله عليه وسلم فلم ي أ ت إ ل ا ن ا د ر ة وهذا قد حرفه اليهود لحسدهم وعنادهم منها آ ي ة الزبور يا داود ي أ ت ي بعدك نبي يسمى أ ح م د ومحمدا صادقا سيدا أ م ت ه م ر ح و م ة وقد أ ع ل ن عن وجود هذه ا ل آ ي ة ا ل آ ت ي ة في ا ل ت و ر ا ة قبل أ ن تلعب فيها أ ي د ي التحريف كثيرا كل من عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أ ح د ا ل ع ب ا د ل ة ا ل س ب ع ة الذين لهم اطلاع واسع على الكتب ا ل س ا ب ق ة وعبد الله بن سلام وهو من مشاهير علماء اليهود الذي سبق أ ق ر ا ن ه في ا ل إ س ل ا م وكعب ا ل أ ح ب ا ر وهو من علماء اليهود ا ل آ ي ة تخاطب سيدنا موسى عليه السلام ثم تتجه إ ل ى النبي الذي س ي أ ت ي يا أ ي ه ا النبي إ ن ا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا ل ل أ م ي ي ن أ ن ت عبدي سميتك المتوكل ليس ب ف ض ولا غليظ ولا صخاب ب ا ل أ س و ا ق ولا يدفع ا ل س ي ئ ة ب ا ل س ي ئ ة بل يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به ا ل م ل ة العوجاء ب أ ن يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله و آ ي ة أ خ ر ى من ا ل ت و ر ا ة محمد رسول الله مولده ب م ك ة وهجرته بطيبه وملكه بالشام و أ م ت ه الحمادون ولفظ محمد في هذه ا ل آ ي ة قد ورد باسم سرياني يعني محمد و أ ي ض ا آ ي ة أ خ ر ى من ا ل ت و ر ا ة أ ن ت عبدي ورسولي سميتك المتوكل هذه ا ل آ ي ة تخاطب الذي سيبعث بعد موسى عليه السلام من بني إ س م ا ع ي ل الذين هم إ خ و ة بني إ س ح ا ق و آ ي ة أ خ ر ى من ا ل ت و ر ا ة عبد المختار ليس ب ف ض ولا غليظ والمختار هو المصطفى وهو اسم من أ س م ا ء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ج ا ء ا ل تعاريف م ت ن و ع ة تخص رئيس العالم الذي بشر به بعد عيسى عليه السلام في ا ل إ ن ج ي ل منها معه قضيب من حديد يقاتل به و أ م ت ه كذلك فقضيب من حديد يعني السيف أ ي س ي أ ت ي من هو صاحب السيف و أ م ت ه م أ م و ر ة بالجهاد كما وصفهم ا ل ق ر آ ن الكريم في ختام س و ر ة الفتح وهناك م ل م في ا ل إ ج أخرج ي ل كزرع فآذره شطأه ف س فاستوى سوقه ت غ ليغيظ ل على الزراع ل ظ ا يعجب بهم ف ايات ر وهناك آ ك ث ي ر ة أ خ ر ى م ش ا ب ه ة لهذه ا ل آ ي ة في ا ل إ ن ج ي ل جاءت في الباب الثالث والثلاثين من الكتاب الخامس من ا ل ت و ر ا ة هذه ا ل آ ي ة وقال جاء الرب من سيناء و أ ش ر ق لنا من ساعيرا ستعلن من جبل فاران ومعه أ ل و ف رايات ا ل أ ط ه ا ر في يمينه فهذه ا ل آ ي ة مثلما تخبر عن ن ب و ة موسى عليه السلام ب إ ق ب ا ل الحق من ط و ر س ي ن ا فهي تخبر عن ن ب و ة عيسى عليه السلام ب أ ش ر ق لنا من ساعيرا وفي الوقت نفسه تخبر عن ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم بظهور الحق من فاران التي هي جبال الحجاز بالاتفاق ف ا ل آ ي ة تخبر ب ا ل ض ر و ر ة عن نبوته صلى الله عليه وسلم أ م ا ومعه أ ل و ف رايات ا ل أ ط ه ا ر في يمينه فهي تصدق حكم ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة في ختام س و ر ة الفتح في ذلك مثلهم في ا ل ت و ر ا ة اذ تصف أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ ط ه ا ر القديسين وهم ا ل أ و ل ي ا ء الصالحون وجاءت هذه ا ل آ ي ة في الباب الثاني و ا ل أ ر ب ع ي ن من كتاب النبي اشعيا إ ن الحق سبحانه سيبعث صفيه في آ خ ر الزمان وسيرسل إ ل ي ه الروح ا ل أ م ي ن وهو جبرائيل يعلمه ثم بعد ذلك يعلم الناس كما علمه جبرائيل ويحكم بين الناس بالحق وهو نور سيخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور وقد علمني ربي ما سيقع ف أ ق و ل لكم فهذه ا ل آ ي ة تبين بوضوح تام أ و ص ا ف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الباب الرابع من كتاب النبي ميخائيل ا ل آ ي ة ا ل آ ت ي ة ستكون في آ خ ر الزمان أ م ة م ر ح و م ة تعبد الحق وتؤثر الجبل المقدس ويجتمع إ ل ي ه ا خلق كثير هناك من كل اقليم تعبد الرب ولا تشرك به فهذه ا ل آ ي ة تبين ع ر ف ة والخلق الكثير هم الحجاج الذين يقصدون ذلك الجبل المقدس ويعبدون الله و إ ن ا ل أ م ة ا ل م ر ح و م ة هي أ م ة محمد حيث إ ن هذا الوصف شعارهم وفي الباب الثاني والسبعين من الزبور هذه ا ل آ ي ة إ ن ه يملك من البحر إ ل ى البحر ومن ا ل أ ن ه ا ر إ ل ى أ ق ا ص ا ل أ ر ض وترده الهدايا من اليمن والجزائر وتسجد له الملوك و ت ن ق ع د إ ل ي ه ويصلى عليه كل وقت ويدعى له ب ا ل ب ر ك ة كل يوم وتشع أ ن و ا ر ه من ا ل م د ي ن ة وسيدوم ذكره أ ب د ا ل آ ب ا د و إ ن اسمه موجود قبل أ ن تخلق الشمس وسيبقى اسمه ما بقيت الشمس فهذه ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهل جاء بعد نبي الله داود عليه السلام نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي أ ع ل ن الدين شرقا وغربا وجعل الملوك يعطون له ا ل ج ز ي ة صاغرين وانقاد له الملوك والسلاطين ق ي ا د خضوع و م ح ب ة وتوهب له الصلوات و ا ل أ د ع ي ة يوميا من خمس ا ل ب ش ر ي ة وبزغت أ ن و ا ر ه من ا ل م د ي ن ة فهل هناك غيره و ا ل آ ي ة العشرون من الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا المترجم الى ا ل ت ر ك ي ة هي لا اتكلم ايضا معكم كثيرا لان رئيس هذا العالم ي أ ت ي وليس له في شيء او ليس له عندي مثيل ف ع ب ا ر ة سيد العالم هو فخر العالم وهو عنوان مشهور لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ع ة من الباب ا ل س ا د س عشر من إ ن ج ي ل يوحنا لكنني أ ق و ل لكم الحق أ ن ه خير لكم أ ن أ ن ط ل ق ل أ ن ه إ ن لم أ ن ط ل ق لا ي أ ت ي ك م المعزي فهل المسلي بعد عيسى عليه السلام غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينقذ ا ل ب ش ر ي ة من حكم الزوال و ا ل إ ع د ا م ا ل أ ب د ي فيسليها وهو سيد العالمين وفخر الكائنات و ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة من الباب السادس عشر من إ ن ج ي ل يوحنا ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خ ط ي ة وعلى بر وعلى د ي ن و ن ة أ ي يلزمهم على ا ل خ ط ي ئ ة والصلاح والحكم فالذي يبدل فساد العالم إ ل ى صلاح وينقذ الناس من ا ل آ ث ا م والخطايا والشرك ويبدل أ س س ا ل س ي ا س ة والحاكميه في الدنيا من يكون غير محمد صلى الله عليه وسلم و ا ل آ ي ة ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة من الباب السادس عشر من إ ن ج ي ل يوحنا لقد جاء زمان قدوم سيد العالم أو و أ م ا على د ي ن و ن ة ف ل أ ن رئيس هذا العالم قد دين فلا بد أ ن المراد بسيد العالم هو سيد ا ل ب ش ر ي ة محمد صلى الله عليه وسلم نعم أ ع ظ م به من سيد ينقاد له كل عصر ث ل ا ث م ا ئ ة وخمسون مليون شخص ق ي ا د ط ا ع ة وحب منذ أ ل ف و ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة ويستسلمون ل أ و ا م ر ه ويجددون معه ا ل ب ي ع ة يوميا بالسلام عليه و ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة من الباب الثاني من إ ن ج ي ل يوحنا إ ذ ا جاء روح الحق ذاك فهو الذي يرشدكم إ ل ى الحق كله ل أ ن ه لا ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم ب ا ل آ ت ي من ا ل أ م و ر فهذه ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة في حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمن غيره صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا إ ل ى الحق ومن غيره لا ينطق إ ل ا بالوحي ويقول ما يسمعه من جبرائيل عليه السلام ومن غيره يخبر عن أ ح د ا ث ا ل ق ي ا م ة و ا ل آ خ ر ة إ خ ب ا ر ا مفصلا ثم إ ن في صحف ا ل أ ن ب ي ا ء أ س م ا ء للرسول صلى الله عليه وسلم تفيد معنى محمد أ ح م د المختار مصطفى وذلك ب ا ل ل غ ة ا ل س ر ي ا ن ي ة و ا ل ع ب ر ي ة ففي صحف شعيب عليه السلام هناك مشفح وهي بمعنى محمد كما أ ن ه في ا ل ت و ر ا ة اسم من حمنا وهذا بمعنى اسم محمد كما جاء في الزبور حمياط وهو بمعنى نبي الحرم وفيه أ ي ض ا المختار وقد جاء في ا ل ت و ر ا ة اسم الحاتم الخاتم وجاءت ك ل م ة مقيم ا ل س ن ة في كل من ا ل ت و ر ا ة والزبور وفي صحف إ ب ر ا ه ي م و ا ل ت و ر ا ة مازماز وفي ا ل ت و ر ا ة أ ي ض ا أ ح ي د وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي في ا ل ق ر آ ن محمد وفي ا ل إ ن ج ي ل أ ح م د وفي ا ل ت و ر ا ة أ ح ي د و إ ن م ا سميت أ ح ي د ل أ ن ي أ ح ي د عن أ م ت ي نار جهنم ومن ا ل أ س م ا ء ا ل ن ب و ي ة التي وردت في ا ل إ ن ج ي ل صاحب القضيب و ا ل ه ر ا و ة فلا شك أ ن ه أ ع ظ م نبي بين ا ل أ ن ب ي ا ء بجهاده وجهاد أ م ت ه وكذلك إ ن ه صاحب التاج فهذه ا ل ص ف ة خ ا ص ة به صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ل أ م ة ا ل ع ر ب ي ة هم المعروفون ب ا ل ع م ا م ة والعقال بين ا ل أ م م والتاج و ا ل ع م ا م ة بمعنى واحد فصاحب التاج المذكور في ا ل إ ن ج ي ل ليس إ ل ا الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك البارقليط أ و الفارقليط ومعناه كما جاء في تفسير ا ل إ ن ج ي ل إ ن ه الفارق بين الحق والباطل وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الناس إ ل ى الحق وقد قال عيسى عليه السلام في ا ل إ ن ج ي ل س أ ذ ه ب كي يجيء سيد العالم فهل غير محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بعد عيسى عليه السلام و ت ر أ س العالم وفرق بين الحق والباطل و أ ر ش د الناس إ ل ى الخير والصلاح أ ي ان عيسى عليه السلام كان يبشر دوما أ ن ه س ي أ ت ي أ ح د ه م بعدي ولا تبقى ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ف أ ن ا م ق د م ة له كما يصرح بذلك ا ل ق ر آ ن الكريم واذ قال عيسى ابن مريم يا بني إ س ر ا ئ ي ل اني رسول الله إ ل ي ك م مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد نعم ان عيسى عليه السلام قد بشر امته كثيرا بانه سيجيء سيد العالم ورئيسه ويذكره باسماء مختلفه س و ا ء بسريا ا ل ن ي ة أو ا ل ع ب ر ي ة ف ا ل ع ل م ا ء المحققوني رون أ ن ه ذ ه ا ل أ س م ا ء ت ع ن ي أ ح م د م ح م د الفارق بينا ل ح ق و ا ل ب ا ط ل لقد ر أ ى ا ل ر ح ا ل ا ل تركي ا ل مشهور أ و ل ا جلبي في م ق ب ر ة ش م ع و نصفا ا ل إ ن ج ي ل ا م ك ت و ب ا على ج ل د ا ل غ ز ا ل ف ق ر أ في هل ا ايتل اثي مولود ازربيون من نسل إ ب ر ا ه ي م بروفتون يصبح نبيا ل غ س ل ي ن ليس كذابا بنت إ ف ن زولات يكون مولده ب م ك ة كه كالوشير ي أ ت ي بالصلاح والرشاد تونو منين اسمه المبارك مواميت م ح ر ف عن محمد أ ح م د محمد إ ي س ي د و س الذي معه ويتبعونه تاكر ديس هم أ س ا س هذه الدنيا بست بيس وهو سيد العالم سؤال لما بشر عيسى عليه السلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من غيره من ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام بينما اكتفى ا ل آ خ ر و ن ب ا ل إ خ ب ا ر عنه فقط الجواب ل أ ن الرسول الكريم صلى الله صلى عليه وسلم قد أ ن ق ذ عيسى عليه السلام من تكذيب اليهود ومن افتراءاتهم ا ل ش ن ي ع ة و أ ن ق ذ دينه من تحريفات ف ظ ي ع ة فضلا عن أ ن ه أ ت ى ب ش ر ي ع ة سمحاء بدلا من تلك ا ل ش ر ي ع ة التي أ ر ه ق ت بني إ س ر ا ئ ي ل الذين لا يؤمنون بعيسى عليه السلام فهذه ا ل ش ر ي ع ة الغراء جامعه للاحكام م ك م ل ة لما هو ناقص في ش ر ي ع ة عيسى عليه السلام ومن هنا ت أ ت ي ب ش ا ر ة عيسى عليه السلام بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه س ي أ ت ي رئيس العالم وهكذا نرى كيف أ ن ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور وسائر صحف ا ل أ ن ب ي ا ء قد اعتنت بنبي آخر الزمان آخر وتضم آ ي ا ت ك ث ي ر ة نعوته كما بينا نماذج منها فهو مذكور ب أ س م ا ء ونعوت م خ ت ل ف ة في تلك الكتب ترى من يكون نبي آ خ ر الزمان الذي ذكرته جميع كتب ا ل أ ن ب ي ا ء ذكرا جادا إ ل ى هذا الحد في آ ي ا ت م ك ر ر ة منها غير محمد صلى الله عليه وسلم القسم الثاني من ا ل إ ر ه ا ص ا ت ودلائل ا ل ن ب و ة هو إ خ ب ا ر الكهان و ا ل أ و ل ي ا ء العارفين بالله في عهد ا ل ف ت ر ة أ ي قبل ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة عن مجيئه صلى الله عليه وسلم فقد أ ع ل ن و ا عنه أ م ا م ا ل م ل أ وتركوا أ خ ب ا ر ه م لنا في أ ش ع ا ر ه م هذه ا ل إ خ ب ا ر ا ت ك ث ي ر ة جدا فلا نذكر منها إ ل ا ما هو منتشر ر و و م ش ه ومقبول لدى رجال السير والتاريخ ا ل أ و ل ما راه الملك تبع من ملوك اليمن من أ و ص ا ف الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب ا ل ق د ي م ة و آ م ن و أ ع ل ن ذلك شعرا شهدت على أ ح م د أ ن ه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إ ل ى عمره لكنت وزيرا له وابن عم أ ي كنت له كعلي رضي الله عنه الثاني إ ع ل ا ن قس بن ساعده الشهير ب أ ب ل غ خطباء العرب والموحد عن ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة شعرا قبل ا ل ب ع ث ة ب ا ل أ ب ي ا ت ا ل آ ت ي ة أ ر س ل فينا أ ح م د خير نبي قد بعث صلى عليه الثالث ل له ل ه ما ا عج ركب وحس ما قاله كعب بن لؤين وهو أ ح د أ ج د ا د النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ل ه م هذا البيت عن ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة على غ ف ل ة ي أ ت ي النبي محمد فيخبر أ خ ب ا ر ا صدوقا خبيرها الرابع ما ر آ ه سيف بن ذي يزن أ ح د ملوك اليمن في الكتب ا ل س ا ب ق ة من أ و ص ا ف الرسول صلى الله عليه وسلم و آ م ن به واشتاق إ ل ي ه وعندما ذهب جد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن مع ق ا ف ل ة قريش د ع ا ه الملك سيف بن ذي يزن وقال لهم إ ذ ا ولد ب ت ه ا م ة أ ي الحجاز ولد بين كتفيه شامه ك الخامس ن ت ه لجده الإمامة المطلب ا ل وإنك عبد المطلب لجده الخامس عندما نزل الوحي ل أ و ل م ر ة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ه الخوف والروع فانطلقت به خ د ي ج ة حتى أ ت ت و ر ق ة ا بن نوفل ابن عم خ د ي ج ة فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أ خ ي ك فقال له و ر ق ة يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك ومما قاله ورقه بشر يا محمد إ ن ي أ ش ه د أ ن ك أ ن ت النبي المنتظر و ب ش ر ب ك ع ي س ى السادس لما ر أ ى عالسكلا ن ا ل ح ميري العارف بالله قريشا قبل ا ل ب ع ث ة قال لهم هل فيكم من يدعي ا ل ن ب و ة ف أ ج ا ب و ه لا ثم س أ ل ا ل س ؤ ا ل ن ف س ه زمن ا ل ب ع ث ة فقالوا نعم إ ن فينا من يدعي ا ل ن ب و ة فقال إ ن العالم ينتظره السابع أ خ ب ر أ ح د ع ل م ا ء النصارى وهو ابن ا ل ع ل ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ب ع ث ة ثم جاء بعد ا ل ب ع ث ة ف ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والذي ب ع ث ك ب ا ل ح ق لقد وجدت صفتك في ا ل إ ن ج ي ل و ب ش ر ب ك ا ب ن البتول ا ل س ا م ن قال النجاشي ملك ا ل ح ب ش ة الذي سبق ذكره ليت لي خدمته بدلا عن هذه ا ل س ل ط ن ة وبعدما ذكرنا ما ت ن ب أ به هؤلاء العارفون ب إ ل ه ا م من الله عن مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم نورد ما قاله الكهان و ت ن ب أ و ا به من أ خ ب ا ر الغيب ب و س ا ط ة ا ل أ ر و ا ح والجن فقد صرحوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم و تنبو ؤ ا عن نبوته وهم كثيرون إ ل ا أ ن ن ا سوف لا نذكر إ ل ا ما هو في حكم المتواتر ومذكور في كتب ا ل س ي ر ة والتاريخ و ن ح ي ل قصصهم ا ل م ط و ل ة و أ ق و ا ل ه م ا ل م س ه ب ة إ ل ى كتب ا ل س ي ر ة فلا نذكر هنا إ ل ا ا ل خ ل ا ص ة ا ل أ و ل الكاهن الموسوم بشق الذي كان شق إ ن س ا ن يدا و ا ح د ة ورجلا و ا ح د ة وعينا و ا ح د ة أ خ ب ر هذا الكاهن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى وصلت أ ق و ا ل ه حد التواتر الثاني كاهن الشام المسمى بسطيح الذي كان ا ع ج و ب ة من العجائب حيث كان جسدا لا جوارح له ولا عظم فيه إ ل ا ا ل ر أ س و ج ه ه في صدره وقد عاش كثيرا اشتهرت أ خ ب ا ر ه ا ل غ ي ب ي ة ا ل ص ا د ق ة كثيرا حتى إ ن كسرى ملك فارس عندما ر أ ى الرؤيا ا ل ع ج ي ب ة التي ه ا ل ت زمن و ل ا د ة الرسول صلى الله عليه وسلم من عالما اسمه ميزان انشقاق إيوانه شرفات الأربعة وسقوطها عشرة بعث ل ي س أ ل سطيحا عن ح ك م ة هذه الرؤيا ف أ ر س ل إ ل ى كسرى كلاما بهذا المعنى سيحكم فيكم أ ر ب ع ة عشر ملكا ثم ستمحى سلطنتكم وتزال دولتكم و س ي أ ت ي من يظهر دينا جديدا فيكون سببا في زوال دينكم ودولتكم وهكذا أ خ ب ر سطيح خبرا صريحا عن مجيء نبي آ خ ر الزمان وقد أ خ ب ر سواد بن قارب الدوسي وخنافر و أ ف ع ى نجران من ملوكها وجذل بن جذل الكندي وابن خ ل ص ة الدوسي و ف ا ط م ة بنت النعمان ا ل ن ج ا ر ي ة و أ م ث ا ل ه م من الكهان المشهورين قد أ خ ب ر و ا جميعا عن مجيء نبي آ خ ر الزمان و أ ن ه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرته كتب التاريخ و ا ل س ي ر ة مفصله و إ ن سعد بن بنت ك ر ي ز وهو من أ ق ا ر ب عثمان رضي الله عنه قد تلقى بطريق ا ل ك ه ا ن ة خبر ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم من الغيب ف أ ش ا ر إ ل ى عثمان رضي الله عنه ب ا ل إ ي م ا ن في أ و ل ظهور ا ل إ س ل ا م قائلا انطلق إ ل ى محمد و آ م ن فامن عثمان ورد أ و ه س ع د شعرى هدى الله و ر س م ن بقولي الى ا ل ت ي بها رشده و الله يهدي إ ل ى ا ل ح ق و أ خ ب ر ت الهواتف أ ي ض ا كما أ خ ب ر الكهان عن م ج ي ء الرسول صلى الله عليه و سلم و الهاتف هو ا ل صوت العالي الذي يسمع م من لا يرى شخصه منها سماع ذياب بن الحارث هاتفا من جني و أ ص ب ح سببا ل إ س ل ا م ه و إ س ل ا م غيره يا ذياب يا ذياب اسمع العجب العجاب بعث محمد بالكتاب يدعو ب م ك ة فلا يجاب ومنها سماع بن ق ر ة العطفاني هاتفا يقول جاء الحق فسطع ودم ر ب ا ط ل ف ا ن ق م ع فكان سببا في إ ي م ا ن ب ع ض الناس و هكذا ف ب ش ا ر ة الكهان والهواتف مشهور ة و ك ث ي ر ة جدا و قد س م ع من ج و ف ا ل أ ص ن ا م و ذ ب ا ئ ح النصب خ ب ر مجيء النبي صلى الله عليه و سلم كما س م ع من الكهان والهواتف منها أ ن صنم ق ب ي ل ة مازن أ خ ب ر عن ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة إ ذ نادى فقال هذا النبي المرسل جاء بالحق المنزل وكذلك ف إ ن سبب إ س ل ا م عباس بن مرداس هذه ا ل ح ا د ث ة ا ل م ش ه و ر ة أ ن ه كان له صنم يسمى بضمار فقال ذلك الصنم يوما أ و د ى ضمار وكان يعبد قبل البيان من النبي محمد وقد سمع عمر رضي الله عنه قبل إ س ل ا م ه صوتا من عجل قربه رجل ي ذ ب ح ه قربانا لصنم يقول يا آ ل الذبيح أ م ر نجيح رجل فصيح يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وهكذا فهناك حوادث م ش ا ب ه ة ك ث ي ر ة جدا أ م ث ا ل ما ذكرنا ه قد نقلت الكتب ا ل م و ث و ق ة في ا ل س ي ر ة والتاريخ وكما أ ن الكهان والعارفين بالله والهواتف حتى ا ل أ ص ل ا م والذبائح أ خ ب ر و ا عن ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة و أ ص ب ح كل حادث سببا ل إ س ل ا م قسم من الناس كذلك بعض ا ل أ ح ج ا ر وشواهد القبور وجدت عليها عبارات بالخط القديم محمد م ص ل ح أ م ي ن وقد آ م ن بسبب ذلك قسم من الناس نعم إ ن ع ب ا ر ة محمد مصلح أ م ي ن ح ر ي ة بالنبي صلى الله عليه وسلم إ ذ هو المتصف بالمصلح ا ل أ م ي ن و ل أ ن ه لم يكن قبل ذلك من يتسمى باسم محمد سوى رجال وهم غير حريين بهذا الاسم القسم الثالث من ا ل إ ر ه ا ص ا ت هو ا ل آ ي ا ت والحوادث التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم فالحوادث التي يرتبط ظهورها بمولده والتي حدثت قبل ا ل ب ع ث ة يعد كل منها م ع ج ز ة من معجزاته وهي ك ث ي ر ة جدا إ ل ا أ ن ن ا سنورد هنا أ م ث ل ة م ش ه و ر ة قبلها أ ئ م ة الحديث وثبتت لديهم صحتها ا ل أ و ل ما ر أ ت أ م ه صلى الله عليه وسلم من النور الذي خرج معه عند ولادته و ر أ ت ه أ م عثمان بن العاص و أ م عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ل ي ل ة ا ل و ل ا د ة فقد قلنا ر أ ي ن ا نورا حين ا ل و ل ا د ة أ ض ا ء لنا ما بين المشرق والمغرب الثاني انتكاس معظم ا ل أ ص ن ا م التي كانت في ا ل ك ع ب ة الثالث اتجاج ر إ ي و ا ن كسرى وسقوط شرفاته ا ل أ ر ب ع ة ع ش ر ة الرابع غيض ب ح ي ر ة ساوه تلك ا ل ل ي ل ة وهي التي كانت تقدس وخمود نار فارس وكان لها الف عام لم تخمد حيث كانت توقد في ا س ت خ ر اباد ويعبدها المجوس فهذه الحوادث الأربعة إ ن م ا هي إ ش ا ر ا ت إ ل ى أ ن ذلك المولود الجديد سيحضر ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م وسيدمر سلطنه فارس وسيحرم تقديس ما لم ي أ ذ ن به الله الخامس ح ا د ث ة الفيل وهي مع أ ن ه ا ليست من حوادث تلك ا ل ل ي ل ة إ ل ا أ ن ه ا ق ر ي ب ة الحدوث ل ل و ل ا د ة لذا فهي من الارهاصات وقد بينها ا ل ق ر آ ن الكريم في قوله تعالى أ ل م تر كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل ا ل آ ي ة و خ ل ا ص ة قصتها أ ن أ ب ر ه ه ملك ا ل ح ب ش ة أ ر ا د هدم ا ل ك ع ب ة فساق أ م ا م الجيش فيلا عظيما يقال له محمود فلما وصل الفيل قرب م ك ة برك ولم ي ن ض مهما حاولوا معه فلما عجزوا و ا ا ع د إ ل ا أ ن طيور ابابيل أ لم تتركهم سالمين فرمتهم بحجاره من سجيل و أ ذ ل ت ه م فانهزموا شر ه ز ي م ة هذه ا ل ق ص ة م ش ه و ر ة في كتب التاريخ وهي من ع ل ا ء م نبوته صلى الله عليه وسلم حيث نجت قبلته و أ ح ب موطن اليه ا ل ك ع ب ة من دمار أ ب ر ه ه نجاه خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة السادس إ ض ل ا ل الله له بالغمام في سفره وقد روي أ ن حليمه ا ل س ع د ي ة ر أ ت غ م ا م ة تظله وهو عندها في صباه وشهدها زوجها ف أ خ ض ر الناس بذلك ف أ ص ب ح ت ح ا د ث ة م ع ر و ف ة م ش ه و ر ة كما ر أ ى الغمام بحير الراهب و أ ر ا ه الناس لما سافر للشام مع عمه وهو في ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة من عمره وفي ر و ا ي ة أ ن خ د ي ج ة ونساءها ر أ ي ن ه لما قدم صلى الله عليه وسلم من سفره من الشام وملكان يظلانه كالغمام فذكرت ذلك لميسره غلام خ د ي ج ة ف أ خ ب ر ه ا أ ن ه ر أ ى ذلك منذ خرج معه في سفره السابع وثبت بالنقل الصحيح انه نزل في بعض أسفاره قبل البعثة يابسة نزل قبل وثبت بعض تحت أنه في شجرة ميابسة فعشوشب ما حولها و أ ي ن عتي ف أ ش ر ق ت أ ي نمت وعلت وتدلت عليه أ ر ص ا ن ه ا ا ل س ا م ن و أ ن ه كان إ ذ ا أ ك ل مع عمه أ ب ي طالب و آ ل ه وهو صغير شبعوا ورووا و إ ذ ا غاب ف أ ك ل و ا في غيبته لم يشبعوا وهذه ح ا د ث ة م ش ه و ر ة و ص ح ي ح ة وقد قالت أ م أ ي م ن م و ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته ما ر أ ي ت ه صلى الله عليه وسلم شكا جوعا ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا التاسع ا ل ب ر ك ة التي حصلت في غنم وجمال مرضعته ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة خلافا للقوم وهذه ح ا د ث ة م ش ه و ر ة ولا ريب في صحتها و أ ن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه وما كان يؤذيه ولقد ورث الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره هذا عن جده ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم إ ذ كان لا يقع عليه الذباب أ ي ض ا العاشر كثرة الرجم بالشهب السماوية بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا ولا فيما صلى عليه وسلم ليلة مولده بعد كثرة مجيء ولقد أ ث ب ت ن ا سقوط الشهب ا ل س م ا و ي ة ورجم الشياطين في ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة وبينا أ ن المراد من سقوط الشهب ا ل س م ا و ي ة هو ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى قطع ر ص د الشياطين والجن عن السماء ومنعهم من استراق ا ل س م فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد برز بالوحي إ ل ى العالم أ ج م ع لزم إ ذ ن أ ن تمنع أ ق و ا ل الكهان ومن يتكلم عن الغيب من أ ق و ا ل الجن ا ل م ل ص ق ة بالكذب وغلاف الواقع حتى لا يلتبس الوحي بغيره ولا تكون هناك أ ي ش ب ه ة كانت في أ م ر الوحي فلقد كانت ا ل ك ه ا ر ة ك ث ي ر ة جدا قبل ا ل ن ب و ة ولكن بعد نزول ا ل ق ر آ ن الكريم حضرت بتاتا حتى إ ن كثيرين منهم آ م ن و ا ل أ ن ه م لم يجدوا مخبريهم من الجن ليتنباوا ب ا ل أ خ ب ا ر ا ل غ ي ب ي ة فسد ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ن الطريق عليهم ولقد ظهر نوع من ا ل ك ه ا ن ة ا ل س ا ب ق ة في أ و ر و ب ا في الوقت الحاضر لدى الوثائق الذين يريدون تحضير الأرواح وعلى كل حال الحاصل حوادث وعلى كل لقد ظهرت حوادث كثيرة و أ ش خ ا ص كثيرون ل ت أ ي ي د ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته نعم إ ن الذي سيكون سيد العالم م ع ن ا إ ن من قيل في حقه لولاك لولاك لهو سيد عظيم حقا إ ذ يدوم سلطانه أ ل ف ا و ث ل ا ث م ا ئ ة وخمسين س ن ة وله أ ت ب ا ع في كل عصر بعد عصره يزيدون على ث ل ا ث م ا ئ ة وخمسين مليونا من البشر وقد نشر رايته في نصف ا ل م ع م و ر ة ويجدد معه أ ت ب ا ع ه ا ل ب ي ع ة يوميا في صلواتهم وسلامهم عليه وبكل استسلام و إ ذ ع ا ن وينقادون ل أ و ا م ر ه والذي سيبدل ملامح العالم ا ل م ع ن و ي ة والذي سيحول الدنيا م ز ر ع ة ل ل آ خ ر ة والذي سيعلن عن علو م ن ز ل ة المخلوقات ونفاستها والذي سيهدي الجن والانس إ ل ى الرشد وطريق ا ل س ع ا د ة وينقذهم وهم الفانون من العدم المطلق والذي سيحل ح ك م ة الخلق واللغز المحير للعالم والذي سيعلم ويعلم مقاصد رب العالمين والذي سيعرف ويعرف ذلك الخالق العظيم إ ن إ ن س ا ن ا كهذا لا بد أ ن يكون كل شيء وكل نوع وكل ط ا ئ ف ة من المخلوقات مشتاقا إ ل ى مجيئه وسيرقبه ب ل ه ف ة ويستعد احتفاء بمقدمه العظيم بل سيبشر ا ل آ خ ر ي ن بقدومه إ ذ ا ما أ ع ل م ه خالقه بذلك كما ر أ ي ن ا ن ص د ا ق ذلك في ا ل إ ش ا ر ا ت و ا ل أ م ث ل ة ا ل س ا ب ق ة من أ ن كل نوع من المخلوقات قد أ ظ ه ر معجزاته بما يشبه الترحيب به و ك أ ن ه يقول بلسان ا ل م ع ج ز ة أ ن ت صادق في دعوتك الإشارة السابعة عشرة إ ن أ ع ظ م م ع ج ز ة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ق ر آ ن الكريم هو ذاته ا ل م ب ا ر ك ة أ ي ما اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ا م ي ة والخصال ا ل ف ا ض ل ة وقد اتفق ا ل أ ع د ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء على أ ن ه أ ع ل ى الناس قدرا و أ ع ظ م ه م محلا و أ ك م ل ه م محاسن وفضلا حتى إ ن بطل ا ل ش ج ا ع ة ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه يقول إ ن ا كنا إ ذ ا حمي ا ل ب أ س و ي ر و اشتد ا ل ب أ س واحمرت الحدق ا ت ق ي ن ا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في ذ ر و ة ما لا يرقى اليها أ ح د غيره من كل خ ص ل ة ح م ي د ة كما هو في ا ل ش ج ا ع ة نحيل هذه ا ل م ع ج ز ة الكبرى إ ل ى كتاب الشفاه في حقوق المصطفى للقاض عياض المغربي فقد أ ج ا د فيه حقا وفي بيانها أ ي م ا إ ج ا د ه و أ ث ب ت ه ا في أ ج م ل تفصيل ثم إ ن ا ل ش ر ي ع ة الغراء التي لم ي أ ت ي ولا ي أ ت ي مثلها هي م ع ج ز ة أ خ ر ى ع ظ ي م ة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى اتفق ا ل أ ع د ا ء و ا ل أ ص د ق ا ء عليها نحيل تفصيل هذه ا ل م ع ج ز ة وبيانها إ ل ى جميع ما كتبناه من الكلمات الثلاث والثلاثين, والمكتوبات الثلاثة والثلاثين واللمعات م ك ت ت و ب ا ا ث ث والثلاثين ل ل ل ا ا ة و الاحدى والثلاثين والشعاعات ا ل ث ل ا ث ة عشر ثم ا ل م ع ج ز ة العظمى تلك هي م ع ج ز ة انشقاق القمر التي رويت روايات م ت و ا ت ر ة وهي ث ا ب ت ة ثبوتا قاطعا لا تقترب منها شبهه فقد رويت بطرق ع د ي د ة وبصور م ت و ا ت ر ة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر و ا ل إ م ا م علي و أ ن س و ح ل ي ف ة و أ م ث ا ل ه م كثير من ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ج ل ا ء رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن فضلا عن ت أ ي ي د ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ع ل ا ن ه تلك ا ل م ع ج ز ة فيه اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر بل لم يسع كفار قريش وهم أ ه ل عناد وتعنت أ ن ينكروا هذه ا ل م ع ج ز ة ولكنهم قالوا إ ن ه سحر أ ي إ ن ش ق ا ق القمر أ م ر ثابت مقطوع به حتى من قبل الكفار أ ن ف س ه م إ ل ا أ ن ه م أ و ل ا ل ح ا د ث ة ب أ ن ه ا سحر نحيل إ ل ى ر س ا ل ة انشقاق القمر التي هي ذيل ر س ا ل ة المعراج ثم إ ن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أ ظ ه ر ا ل م ع ج ز ة العظمى م ع ج ز ة المعراج ل أ ه ل السماء كما أ ظ ه ر ل أ ه ل ا ل أ ر ض م ع ج ز ة انشقاق القمر فنحيل إ ل ى ر س ا ل ة المعراج وهي التي أ ث ب ت ت صدق تلك ا ل م ع ج ز ة و أ ظ ه ر ت ه ا بوضوح إ ل ا أ ن ن ا سنذكر هنا ما هو م ق د م ة لتلك ا ل م ع ج ز ة وهي سفره صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيت المقدس وطلب قريش منه وصف بيت المقدس ص ب ي ح ة المعراج وما حصل في هذا السفر من م ع ج ز ة أ ي ض ا فعندما أ خ ب ر الرسول الكريم ص ب ي ح ة ل ي ل ة المعراج عن سفره كذبته قريش وقالوا إ ن كنت حقا قد ذهبت إ ل ى بيت المقدس فصف لنا أ ب و ا ب ه وجدرانه و أ ح و ا ل ه قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أ ن ظ ر إ ل ي ه أ ي رفع له بيت المقدس و ب د أ يصفه وهو ينظر إ ل ي ه فتيقنت قريش من الخبر وقالوا متى تجيء أ ي ا ل ق ا ف ل ة التي ر آ ه ا الرسول في الطريق قال يوم ا ل أ ر ب ع ا ء فلما كان ذلك اليوم أ ش ر ف ت قريش ينتظرون وقد و ل النهار ولم تجئ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار س ا ع ة وحبست الشمس ف أ ن ت ترى أ ن ا ل أ ر ض تعطل وظيفتها س ا ع ة من نهار تصديقا لخبره صلى الله عليه وسلم وتشهد على صدقه الشمس ا ل ض خ م ة ترى ما أ ش ق ا ه ذلك الذي لا يصدق كلام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي عطلت ا ل أ ر ض وظيفتها وحبست الشمس نفسها تصديقا لكلامه وما أ س ع د أ و ل ئ ك الذين نالوا شرف ا ن ت ف ا ل أ و ا م ر ه صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا ت أ م ل في هذا وقل الحمد لله على ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م